إذ نادى ربه نداء قَالَ قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا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 يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي ان يكون لي غلام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 قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 fa arsalna ilayha ruhana f temsllala bşr an sww. qalatin ya özür كِ لِي يَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلْنَاسِ وَرَحْمَةً مِنَ وَكَانَ أَمْرَهُمْ قَضِيَ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَزَتْ بِهِ مَا كَانَ قَصِيَ فَأَجَاءَ أَهلَ مَخَاضٍ إِلَى جِذْعٍ نخلت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 ذَهَبَتْ إِلَى <سؤال> صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ شَيْئًا يَا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 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي.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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كل فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه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 قال أراغب أنت عن يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ve atezil kum ve ma tedgoun min doni Allah ve adagu Ma atzalhum ve ma yabdoun min dullai ve habna luh ishaq ve yaqub بالرحمهنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبي واناديناه من جانب طور ليمان وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيٌّ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّ إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي hanpamalnma lanuhi ve min zuriyeti ibrahim ve min zuriyeti ibrahim ve israil ve خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا İlla men tabawa wa amana wa amila salihan fa ulai ka yadkhuluna al jannata wa la yudlamuna shay'a jannati bil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 وَيَقُولُ لِلْإِنْسَانِ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا Fawarabbi ka lanahşuran hahumu waşşyاطin thum lanuhduran hahumu hawla jahennem juthiya Thum lananzean min kul şi'atine yuhumu aşadu ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَئِكَ صُلْحِي وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأولا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 يكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم وأذّا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفط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 وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حدن أو تسمع لهم ركزا